إحساسك بربنا؟ إيه إحساسك بربنا؟ إيه اللي تعرفه عنه؟ إيه اللي تعرفه عن صفاته؟ إيه مدى علاقة هذه الصفات بك؟ الله محبة؟ ما علاقتك بهذه المحبة اللي هي الله؟ الله رحيم ايه علاقتك بالرحمة الله موجود ايه علاقتك بيه بوجوده ايه قيمة ربنا في حياتك المسيح سأل التلاميذ من تظنون اني انا من تقولون اني انا انا ابقى ايه وما زال ربنا بيسألك انا ابقى ايه انا ابقى ايه في واحد يقول له انت رب انا لك انت ايه انت الاب الاب اللي كله حنان وعطف ابوي الخصوصي ابوي الخصوصي مش الاب الجسدي انت ليه اب خصوص وانت رب الصديق صديقي الخصوصي وانت رب الحبيب شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني أنت يا رب العشرة اللي ما أقدرش أستغني عنها أبدا بك أوجد وأحيا وأتحرك أنت لست فكرة أنت في كياني أنت في روحي أنت في جسدي أنت في دمي أنت في فكري انت بالنسبة لي كل حالك انت بالنسبة لي انت اللي بتعمل فيي انا لا اعمل انت العامل انت المحرك انا بتحرك بيك انت الموجه انت تعمل فيي انت تعمل معي انت تعمل بي ربما لا افهمك ولكني احسك ادراكك ادراكي داخلي لا يعبر عنه انا عرفك لكن الالفاظ ما بتقدرش تعبر عن معرفتي ليك سؤال تاني ربنا ده خارج منك ولا داخل فيك يعني في حاجة خارجك اسمها ربنا في حاجة في السماء اسمها ربنا لما قول يا رب ابص الفوق ولا بص الجوه ابص في السماء ولا بص في قلبي فين ربنا ده موجود فين بالنسبة ليك هل إنت عرفت ربنا ولا لسه ما عرفتوش؟ هل عرفت ربنا ولا لسه ما عرفتوش؟ إيّ ربنا بالنسبة لك إنت تعرفه ولا ما تعرفوش؟ إيّ ربنا بالنسبة لك إنت تعرفه ولا ما تعرفوش؟ هل في اختبار بالنسبة ربنا ولا ما فيش هل عشت معاه ولا ما عشتش معاه هل ربنا بالنسبة لك فكرة ام وجود يعني في فكرة اسمها ربنا ولا في وجود حقيقي كيان حقيقي اسمه ربنا ايه اللي موجود ايه مكانت ربنا في حياتك من لا يبغض حتى نفسه من اجلي لا يستطيع ان يكون ليه هل انت نفسك بتحبها اكتر من ربنا متعك الشخصية لذاتك الشخصية افراحك الشخصية ماليتك الشخصية حريتك الشخصية هل بتحب ده اكتر من ربنا ايه قيمة ربنا في حياتك ايه قيمة ربنا في حياتك ولا واحد فيك إلا وبيقول يا رب وكلكو تؤمنوا بالله وكلكو بتقولوا ربنا لكن ايه مركز ربنا في حياتك ربنا بيجي في ودان كل واحد فينا ويقول له كلمة في سرك جاوبها في السر وانا هكتم السر ومقولش لحد ايه مركزي في حياتك ايه مركزي في حبك ايه مركزي في مشغولياتك انا فين وانت فين عشان كده قلتلكو على ما اظن اسأل نفسك اين موقعك على خريطة الله اين موضعك على خريطة الله انت فين حدد علاقتك بربنا حدد علاقتك في إنسان بيصلي وما لهش علاقة بربنا بيصلي وما لهش علاقة بربنا وربنا بيقول حين تبصتون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع ما فيش علاقة بيقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا بيصلي وما فيش علاقة وفي انسان بيصوم وما فيش علاقة كل علاقته بالصوم ايه نوع الاكل ايه معاد الاكل ايه للجوع من... لكن علاقة ما فيش علاقة وفي انسان بيروح الكنيسة يسمع ويتكلم ويتقابل باصحابه وبرضه ربنا مفيش علاقة وفي انسان بيقرأ كتاب المقدس يزداد معلومات ومعرفة ويدرسهم في مدرس الاحد وبينه وبين ربنا مفيش علاقة في علاقة مع الوسائط الروحية لكن مش مع ربنا لان صلاته ليست صلاة بالحقيقة وصومه ليس صوما بالحقيقة وزهاب الكنيسة ليس زهابا بالحقيقة وداخل في عملية روتينية لا اكثر ولا اقل وبرض ربنا بيقول فين ما مركزي طب هسأل سؤال قدين احنا موجودين في الكنيسة حوالي 7000 ولا 8000 ربنا يقول لي كم واحد في دول طبعا جايزوا يقول لي عشار تلاف دول واللي في بيوتو لكن بالحقيقة كم واحد بتاع ربنا كم واحد يقدر يقول حبيبي لي وأنا له حبيبي لي وأنا له تقول له من هو الله هل هو الخالق هل هو المدبر هل هو الرأي يقولك الله ده حبيبي قول عليه زي ما تقول وسميه زي ما تقول لكن ده حبيبي حبيبي لي وأنا له من اول ما عرفت وعرفت الحب ولقيت كل عواطف العالم الاخرى خفيفة وبسيطة وسطحية والحب الحقيقي اللي له ثقل وله عمق هو ربنا هو ربنا اللي بيحب ربنا يقول يا رب عايز اععد معك على طول يقدر كل واحد فيكم يقول عايز اععد معك على طول ولا فلان بالذات اقدر اععد معك كتير لكن ربنا ما مقدرش فلان بالذات اقدر اععد معك كتير لكن ربنا ما مقدرش ما مركز ربنا في حياته ربنا اصله طيب ما بيقولش نحدد علاقتنا ونشوف ايه بالزبط ماشين ازاي اهو سيبك انت وضميرك وانت وقلبك لكن برضو السؤال ما زال قائم انا عايز اسألك سؤال واحد انا مركزي في قلبك ايه يا سمعان بديونك اتحبني مشغل كده اتحبني تقول طبعا بحب ربنا اوعى تضحك على روحك وتقول طبعا بحب ربنا اوعى تضحك على روحك وتقول طبعا بحب ربنا بتحب ربنا اسألك كم سؤال بتحب ربنا قلبك مشعلق فيه وبتفكر فيه الليل والنهار وطول ما انت ماشي عقلك في ربنا وواحد يكلمك تنساه وتسرح في ربنا وتحط ايدك في جيبك وتطلع السورة وتقول ده حبك يا رب وتمسك كده المقدس وتقول عايز اقرأ كلامك يا رب قلبك مشعلق بيه ولا يا بنحبه حب مع الطاف التنفيذ ايه الحب ده ايه الحب ده بتحب ربنا زي فلان ولا زي فلانة عقلك بتشعلق بيه تقوله اشتاقت نفسي اليك يا الله عندك هذا الاشتياق متى اقف اطراء امام الرب محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي يريد نعيد النظر الى حقيقة عواطفنا ومدى علاقتنا بربنا مدى حبنا لربنا مدى تفضيلنا للرب على كل شيء وعلى كل أحد وعلى كل شهوة وعلى كل رغبة حينئذ إذا كانت لنا هذه العلاقة بالله نتحرر من الداخل نتحرر من الداخل وهذه هي الحرية الحقيقية إزاي؟ أنا بحب الحاجة الفلانية مربوط بيها بحب الولد ولا البنت الفلانية مربوط بيه بحب اللقب ولا الشهرة الفلانية مربوط بيه بحب المال مربوط بيه بحب الجسد مربوط بيه لكن إذا اتفكيت من كل دول وبقيت تحب ربنا دقنلة حريتي لا بقيت مربوط بده ولا بده. ولا بده بقيت مفكور محلول فيش روابط، مش متسلسل بحاجة انا حر كده زي العصفور اللي بيتير على شجرة يحط على شجرة وما ويسيبها ويروح شجرة تاني حريتهم مش متعلق بحاجة يلاقوا قصادوا شوية حب ينقوا واحدة واتنين ويسيبهم ويمشي مش متعلق بيهم مش متعلق بحاجة قلبه حر من الداخل هل أنت تحررت من الداخل لما محبة ربنا حررتك من كل شهوة أخرى ولا لسه لسه مربوط لسه مقيد لسه ممسوك كل شيء تمسك فيه هو اللي بيمسك فيك عارفين يعني إيه الكلام ده كل شيء انت بتمسك فيه هو اللي بيمسك فيه بيقيدك بيسلسلك بتبقى خاضع ليه خاضع لمحبته متى تتحرر؟ متى تصير كلك حر؟ مفيش حاجة في العالم بتسيطر عليك ايه مكانت ربنا في حياتك؟ ايه مكانت ربنا في حياتك؟ نقول له يا رب اعطيني ذاتك اعطيني حبك اعطيني عشرتك معك لا اريد شيئا على الارض